والله عليم حكيم الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين يحبون أم... الله الله الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله اكبر الله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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه